إذا أرسل فرحوا بما أوتوا حتى راح ان فانفخ في وكذلك نفصل الآيات ولتستبين يناسبي ولو أشرفوا لحذف عنه يَنَئُ مَنُونُ الذِّنِ آخِرَتِئُ أُؤْمِنُونَ بِذِي يُؤْمِنُ مَا إِنَّ اللَّهَ فَعَلَ Om Once and and oh. call إن يشأ يلهمكم Jamie, إِنَّ اللَّهَ لَا Blah, <laughs> blah, really